يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانيم إذا ضربو في الأرض إذا ضربو في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 خير مما يجمعون ولئن متب أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم och om du är fattig, du är fattig, du är inte fattig, så fattig er om dig. Så titta på dem, Det كم الله فلا غالب لكم وإي أخذ لكم فمن ذل الذي يصرخ من بعده؟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 بئس خطم من الله وما اوى جهنم المصير هم عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو لَمَّا أَصَابَتُم مُصِيبَةً قَدْ أَصَابَتُم مِثْلِهَا قُلْتُم أَنَّهَا ذَا قُلْهُ وَمِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ